tang huang سفروا إنها Come on. my God. yeah <laughs> I'm <laughs> the I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 مَا هُوَ وَلَقَدْ بَلْ O muhimmakları ördüklerini ve onları ارَأَيْتَ مَن اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ مَن يَهْدِي كَمَن ضَلَّ أَمْ تَسْتَهْزِئُ أَمْ ما أثنا يسمعون أو أن يعقلون إنهم إلا تر الأنعام فلهم أضل سبيله فلم تر إلى ربك كيف ونو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا شمس عليه ذليلا ثم Zulmün ettiğine ancak o rüyayı wo wo Quan Ama. or What... the